بسم الله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فوجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم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 وَلَا يَخْشَوْنَا حَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ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 يَهْدِيهِمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كريما يَاأَُهَن النَّ بِيُ إِا أَسَلنَّ كَشاَاهِدَ وَمُبَشّرَ وَنَذير وَدَاعًا إِ اللهَِّ بإذنِهِ وَسِاجَم نيرَ وَبَِّر الْ